أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 فلا تخشواهم واخشوني وليتمم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُلَاءكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَة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 وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 ولو يرَ الَّذينَ ظلموا إذ يرونَ العذابَ أنَّ القوةَ لِللهِ جميعاً وأنَّ اللهَ شديدُ العذابِ إِذ تبرَّ الَّذينَ تبعوا مِنَ الَّذينَ تبعوا إِذ تبرَّ الَّذينَ مِنَ الَّذينَ تبعوا ورأوا العذابَ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 and you are not faithful to what I am faithful and I am faithful to what I am faithful to what I am faithful to what I am faithful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 لا تغعل علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا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 وما أقربك ممن دعاك نسألك اللهم يا سميع الدعاء يا كاسف البلاء يا من يعلم ما في ضمائرنا يا من يعلم ما في ضمائرنا يعلم في ضمائرنا حاجاتنا وضعاءنا وطلباتنا ربنا نحن اتينا اليك راغبين رفعنا كف الضراعه اليك وصففنا اقدامنا بين يديك ووجهنا وجوهنا اليك نسالك اللهم يا سميع الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا غفار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النيران وبغفران الذنوب يا رحمن وبجزيل الحسنات يا منان اللهم انا نسألك أن تغفر لابائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم خير جزيت والد عن ولده اللهم ارفع شانهم وأعلي قدرهم واغفر ذنوبهم وأصلح أحوالهم اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وعين الرضا ومن كان منهم مريضا فاكتب له هذه الساعة الشفاء آمين كل داء يا رب العالمين ومن كان منهم مهموما او مكروبا او مديونا فنفس عنه يا رب العالمين ومن قد فقدناه من آبائنا وأمهاتنا فاجعل قبورهم من رياض الجنان اللهم آنس وحشتهم في قبورهم اللهم آنس وحشتهم في قبورهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تقر أعيننا وأن تفرح قلوبنا وأن تبهج صدورنا بنصر للإسلام يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم منصرهم نصرا مؤزرا اللهم الطف بحال المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين أنت اللطيف الخبير أنت اللطيف الخبير اللهم الطف بأحوالهم وجب كسرهم وارحم ضعفهم وتول أمورهم واقبل من مات منهم في الشهداء اللهم اكتب لهم الصبر والثبات أمام أعدائهم يا رب العالمين.